فأن لهنا رجها مما قالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم بصورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نرجها إنما خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعله الله ولهم عذاب